مِنَّ اللَّهَ مَعَلَ لَيْنَا تَتَقَوًا وَمُرُّونَهُ مُحْمِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسرمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سكيلاً فالله اسال ان يجعلني واياكم من عباده المتقين يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز مخاطبا خليلا ونبيه وحبيبه فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه واتقوه. واقيموا الصلاة. ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم. وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فريعون. خاطب الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه فاقب وجهك الخطاب ليس مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصل في الاحكام الشرعيه التكليفيه ان كل امر جاء من الرب العلي القدير النبي ويستثنى من ذلك ما دلت عليه الادله من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاحكام كجمع اكثر من اربع نسوه في حبل واحد وجواز التبول والتغوط له صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة في المبنى وغير ذلك من تلك الاحكام التي بينها العلماء في قياد كتب الفقه والله تعالى يقول للامه عبر رسولها صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الخطاب للامه عبر فليس النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم فاقم وجهك للدين لماذا اصطفى الله لفظه الاقامه وترى خير الفاضل ان الله ما في القران العظيم يذكر الصلاه الا وهو يذكر الاقامه وما ذكر الاداء فيها البرده فالاداء شيء والاقامه شيء اخر اقيموا الصلاه ونقيمي الصلاه الاقامه شيء والاداء شيء اخر فإن الاداء مجرد القيام والقروض على صفه الصلاه المعروفه هذا اداء لانه صليها بقلبه وطالبه بروحه وجسده ظاهرا وباطنا ولهذا قال فاقم وجهك اي كن مع الدين ظاهرا وباطنا لا تتعامل مع العبادات تعاملا جامدا تعامل مع العبادات بنصها ومفهومها بحكمها ومقصدها هكذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك كثير من الناس تعاملهم مع الدين تعامل مصالح وجد مصلحة أحدهم في مكان فيه أهل البيانة كان على دينهم لأجل مصلحته اللهم ليس الا فإن تغير الحال تغير بالتغير المصالح. وهذا ليس دينا، فقد قال عليه الصلاة والسلام تعز عبد الديار. تعز عبد الدرهم الى اخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا اصطفى الوجه فاقم وجهك. لان الوجه هو المعبر الاول عن في القلب. ما ترى زيدا او عمرا? لو كان مستشرا كيف يكون وجهه ألا يكون ضاحكا مسرورا وإذا كان القلب حزين أما يظهر ذلك على قسمات وجهه فالوجه هو المعبر الاول عنا في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاه فليقبل على الله بقلبه فإن أعرض أعرض الله عنه بوجهه فأقم وجهك للدين القلب ملك هذا البدن، والجوارح عمان والوجه الوزير فعبر الله تعالى عن ذلك كله للوجه فهو الرابط بين القلب وبين الجواع فأقم وجهك للدين والدين والدين وانما اراد الله عز وجل الدين الذي انزله والسنه التي اوحاها الى رسوله صلى الله عليه وسلم والا فكل الناس يزعم انه يتدين ويتعبد الله فمع من الحق مع من كان على بينه وضوهان فاقم وجهك للدين حليفا والاقامه الاستقامه واما الحنيف فالمائل فكيف يجمع بين هذين اللفظين في هذا السياق فعقم استقم حنيف ماء ان الاسلام كله مبني على الاثبات والنفي الشيء وضده أما ترى انك تقول في شهاده التوحيد لا اله هذا كفر المحط فحتى تكون مرملا لابد أن تكون في الأولى كافرا لابد أن تكفر بكل ما يعمل ثم تثبت العباده باستثناء منقطع لله رب العالمين لا إله إلا الله نفي وإثبات وأما في الاستقامه مستقيم من كان في علوم احواله غير مخالف للشارب. وبهذا هو مائل عن ما يخالف الشر ومستقيم على اوامر الله مائل عن نواه الله. ولهذا سمى الله ابراهيم الخليل حنيفا، لانه مائل عن شرك قومه. الى توحيد ربه. وكان قومه الإشراك بل عند إبراهيم عليه السلام قد جابها ثلاث مجتمعات كاملات وفيهن أنواع من الاشراك فقوم يعبدون الأصنام وقوم يعبدون الافلاك وآخرون يعبدون البشر ولهذا قال الله عن إبراهيم إن إبراهيم كان امه فأقل وجهك للدين حنيفة فطره الله والفطره الخلقه خلق الله الناس مائلين اليه عما سواه محبين له مبغضين لغيره هكذا الفطره ما من مولود يولد الا يولد على الفطره فابراه يهودان او ينصران او يمجساني فهم قال يا سليمان ما قال عنه بالفطره هكذا قال صدر الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله فحملت على محملين لا تبديل لخلق الله لاجل احد حق في ان يصرف الناس عن اصل فطرتهم وما لا شيء سوى فليمن اخلقتم وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يعبدون ان الله وأنزل الكتب وبعث الرسل واستلت السيوف وانتهكت الأعراض وسالت اتباه من أجله من أجله وحده فمن صرف الناس عنهم فإنما عليه اسمه وإثمهم على إثمه هذا المحمل الأول وأما المحمل الثاني لا تبديل لخلق الله لشرع الله الذي امر خلقه ان يكونوا عليه وما اكثر الملبسين وما اكثر المضلين الذين في ظاهرهم ظاهر خايف وهم يدسون للناس السم في الدسم ويضلون الناس على علم قال عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف ائمتم مضلون وقال سياتي على اخر الزمان اقوام من امتي علماء يدعون الناس على ابواب جهنم فمن اجابهم قدفوه اليها اللهم السلامه اللهم السلامه فاقر وجهك للدين حليفا من فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فمن غير في الشرع عالما فهذا محرف لشرع الله مغير وهذا من ائمه الضلاله وعليه من الله ما يستحق قال ولكن اكثر ذلك الدين القيم ذلك الذي مر بكم الدين القيم ما هو ان تقيم وجهك بالقلب والقالب بجوارحك الاركانك باعتقاداتك واقوالك للدين الذي انزله الله رب العالمين على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما تحب في وما تكره في رضا فأقل وجهك للدين حليثا وأن تميل عما يسخط الله وأن تبتعد عما يبغضه الله ظاهراً وقاطباً فذلك الدين قيم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا نص عام مخصوص بغيره لكن أكثر الناس لا يعلمون دقائق ذلك وحقائقه وأما الإجمالات فالمسلمون يعرفونها ولولا ذلك ما كانوا مسلمين أصلا إنما الذي يخفى على الناس دقائق الأمور وأما الكليات فيعرفونها وأقول قد تجد في بعض المجتمعات أقواما ينتسبون للإسلام وكلياتهم فيها خلل لماذا لأولئك الائمه المضلين الذين سينوا لهم الباطل في ثياب الحق فجعلوا الاشراك توحيدا والبدع سننا والكفر ايمانا وما الى ذلك وهؤلاء في الغالب نعفرون بجهالتهم وتقليلهم وبعكسهم وهذا منهج العلماء الربانيين في ذاك فارجو الله ان يهدينا واياهم واياهم سواء السواء ويجعلنا على الدين القيم انه ولي ذلك والقادر عليه استغفر الله واتوب اليه فاستغفروه انه غفار لمن تاب و امن وعمل صالحا ثم اهتدى ويفوز المستغفين الحمد لله وكفى والعاقبه لمن اتقى ولا عدوان الا على من ظلم وطغى وسلام ربه وتسليمانه على حبيبه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين وعلى من ارتفى اثارهم واهتدى بهديهم ودعا بدعواهم واستن بسنتهم الى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال تعالى منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا أرشد الله تعالى عموم الأمة فيما غاب عنهم من دينه وبين لهم الوسيلة التي يرجعون فيها إليه فقال منيبين إليه أي عائدين آيبين تائبين! راغبين! مقبلين! منبين إليه وانتقوه! واتقوا الله ويعلمكم الله! واتقوا قد اختلف الائمه في بيان معناها وأجمع ما قيل في ذلك أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما لها الله على نور من الله تخاف عقاب الله منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه لم يقل ادوا الصلاه اقيموا الصلاه بشروطها واركانها وواجباتها بالقلوب والقوالب حتى تصلح امورهم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين قد يكون في عباده الانسان شيء من الاشراك وهذا قطعا لا يقيم الصلاه انما يؤديها قد يردي الإنسان الصلاة وفي بعض صلاته إشراك والشرك إلى قسمين أكبر مخرج من الملة وأصغر لا يخرج من الملة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخف ما اخاف على امتي الشرك الأصغر قال وما ذاك رسول الله؟ قال الرياء وما أكثر ما نرائي بأعمالنا والرياء أن يتعبد العبد ربّه بالعباده لا يريد ثوابا انما يريد راي الناس يعجبه راي الناس اذا نظر اليه فيحمد له ويذم عليه وقد يعطونه شيئا او يضعونه في منزله او يسوونه عليه وهذا مراء ليس لله ومن اعسر معالج العلماء الاخلاص نرجو الله رب العرش العظيم ان يلقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل قال يدين عليه واتقوا واحقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين ثم عاقب ببعض اوصافهم من الذين فرقوا دينهم فهؤلاء اختصوا بوظائف النفوس والرياضات واولئك خصوا أنفسهم في السياسة واولئك خصوا أنفسهم في البيوع وهؤلاء خصوا أنفسهم في الأنكحة والمواريث والطلاق وما إلى ذلك وهؤلاء خصوا أنفسهم في الجهاد والإعرابة والقسام أهل الإسلام؟ هل أن كل طائفة تنتسب للإسلام كتبت شعارها المفضل واعظم ما تظنه في الاسلام وجمعت تلك الشعارات كلها ألا يسمى هذا كله الاسلام هو الاسلام فان تفرقت تلك الشعارات وذهب كل حزب بشعاره هل يقال هذا الاسلام لا هذا جزء من الاسلام فالذين نظروا الى البواقع والرياضات وتهذيب السلوك وما الى هذا. حتى وقعوا في البدع بل وقعوا في الشرك والهلول والاتحاد تركوا ظواهر النصوص. واقوان عدوا الى ظواهر النصوص وتركوا تربية البواقع. واقوان جعلوا الدين سياسة. وآخرون جعلوا اقتصادا. فعلم التجزئة. وهذا من سمات المشركين من الذين فرقوا دينهم وعلى قراءه صحيحه فارقوا دينهم الدين للاجتماع لا للتفرق ولا للابتداع اما ترى ان الله جعل ثلاثه من اركان الاسلام جماعه اركان الاسلام خمس جعل الله ثلاثه منها جماعه الصلاه والصيام والحج لمن ليرغمني ويرغمك على الاجتماع على ذلك شئنا ام ابينا بل ان هناك من العبادات الجماعيه التي لا تقبل في الشرع ان اتي بها على سبيل الإفراد لو أتى بها الأفراد لا تقبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون فلو تفرق الناس عن ذلك ما اعتدوا من أحدهم إنما تعتبر بالاجتماع فعلام الاجتماع انظر إلى سوالف الامم الأمم التي بادت وأخذها الله أخذ عزيز مقتدر بادت لما حصل منها ماذا؟ قال تعالى في ذات سورة الرؤو التي استفرنا منها هذه الآيات قال كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان لأكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم إذ يصدعون أصرح الله الناس على ثلاث طبقات في هذه الآيات بدأ بالإصلاح الفرد اولا فاقم وجهك للدين ثم أتى بالإصلاح المجتمع الضيق مليدين إليه واتقوه وعقيم الصلاة وامر أهلك بالصلاة واستمر عليها ثم وسع دائره الاصلاح للمجتمعات العامه ولا تكون من المشركين ورتب الاصلاح ثلاث النفس والأقربون والمجتمعات المتعديه ضل كل من اراد الاصلاح ولم يسلك هذا المسلك فان الله ما اصلح قوما الا بعد صلاح قلوبهم واعتقاداتهم في ربهم على هذا بعث الله الأنبياء والمرسلين فكانوا أول ما يعالجون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً أسأل الله العلي القدير يجعلنا وإياكم الذين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناً ويوفقها لو في الدين اللهم ارزونا القرآن وعلمه والدين وفهمه واجمع قلوبنا على ضاعاتك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم آله بين قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين واجمعنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم قلت اللهم وقولك الحق دعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء عليك التكلاب فلا تردنا خائبين قلت ما قلت وأستغفر الله من خطا فإن كان صلابا ما قلته فمن الله وحده وإن أخطأت فنسي والشيطان والله ورسوله منه بريعان آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده وحبيب محمد قم إلى الصلاة رحمكم الله.